ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض نفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن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 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل آي الله أذن لكم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 برء إلا في كتاب المبين.